الجزء الأول من درس التثنية عرفنا أن الاسم خمسة أنواع صحيح ومنزل منزلته ومنقوص ومقصور وممدود فالثلاثة الأولى عند التثنية ما حكمها لا يتغير منها شيء والمقصور إذا كان ثلاثيا عاد إلى إلى أصله وإذا كان فوق الثلاثي قلب ياء والممدود قال ثانيا تثنية الممدود قال تمهيد الممدود باعتبار الهمزة على أربعة أضرب لأن الهمزة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون بدلا من أصل وإما أن تكون بدلا من حرف الإلحاق وإما أن تكون بدلا من ألف التانيث فالكلام إذن في أربعة مواضع وهي كما يلي الموضوع الأول ما كانت فيه الألف أصلية وهذا خذناه بالدرس السابق حيده للمراجعة الموضوع الأول ما كانت فيه الألف أصلية والحكم حينئذ أنه يجب السلامة همزته أمثلة قراء ووضاء، الهمزة فيهما أصلية، إذ وزنهما فعال من قراء ووضاء، وهو من أمثلة مبالغة النادره كما قال الله تعالى ومكروا مكرا كبارا، فالهمزة إذن أصلية، وهي لام الكلام، فالهمزة أصلية وهي لام الكلمة. هذا الكلام صوابا يقال لام الكلمة وهي لام الكلمة فعند التثنية تسلم هذه الهمزة فتقول قرآآن ووضآآن هذا تقدم في الدرس الماضي أن الهمزة الأصلية تبقى على حالها الموضع الثاني ما كانت فيه العلف بدلا من أصل وهنا يترجح التصحيح على الإعلال أمثلة كساء وبناء أصلهما كساء وبناء كما سبق في الإبدال هذه تقدمت أن أصل كساء كساء من كسوتو وبناء بناي من بنيت فالالف فيهما مبدلة اصل فلذا تقول عند تثنيتهما كساءان وبناءان على الوجه الراجح ولك أن تقول كساوان وبناوان على الوجه المرجوح أي سمع عن العرب وجهان سمع عن العرب وجهان ابقاء الهمز سمع عن العرب الهمز وابدال الهمز واوان وما هو الارجح الارجح الهمز كساءان وبناءان الموضع الثالث ما كانت الالف فيه بدلا من حرف الحاق قال اما الالحاق فقد عقد له اول الكتاب باب اغنى تقدمه عن اعادته هنا فراجعه لتربط ما به ما بين يديك من الكلام فإذا كانت الآلف للإنحاق فالحكم أنه يترجح فيه الإعلال على التصحيح عكس سابقه أمثلة علباء وقوباء قوباء بضم على القاف ليست تنوينا على القاف لأن التنوين في آخر الكلام وليس في آخر اللفظة وليس في أوليان قال علباء وقوباء أصرهما علباي وقوباي بياء زائدة فيهما للإلحاق بقرطاس وقرناس علباء للإلحاق بقرطاس وقوباء للإلحاق بقرناس ثم أبدلت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة الياء إذا تطرفت قبلها ألف زايدة تقدم معنا أنها تبدل ماذا؟ تبدل همزة فقيل علباء وقوباء والعلباء قال في آخر في الفصل المعقود لل العلباء اسم رجل وعلباء البعير عصب عنقه هذا في العلباء وقوباء القوباء الذي يظهر في الجسم ويخرج عليه <تصفيق> الذي يظهر في الجسم ويخرج عليه وهو داء معروف يتقشر ويتسع في يعني داء جلدي يظهر على الجلد يتقشر ويتسع ويداوى بالريق سميه الناس الحزازة أني شيء يظهر على الجلد إذا به يكون تقشر هكذا كالأبيض مخالف للون القشرة للون الجلد كأنه من أثر صابون هكذا يرى هذا سمى قوباء. ويعالج عند العرب يعالجونه بالريق يفعلون الريق عليه قال الراجز عجبا لهذه القباء كيف يداوي يعجبا لهذه القباء يعني يتعجب من ماذا من القباء كيف يكون علاجها بماذا بالريق نعطيكم البيت يا عجبا لهذه لهذه الفليقة هل تغلبنا القوابع الريقة في بعضها هل هل تذهب هل تذهبنا القوابع الريقة شرح شافية ابن الحاجب يا عجبا لهذه الفليقة هل تغلبنا القوابع الريقة ويقال القوباء ويقال قوباء داء يعالج بالريق قال ابن السيد في شرح أبيات الجمل أو ابن السيد هذا الشعر العربي أصابته القوباء فقيل له اجعل عليها شيئا من ريقك وتعهدها فإنها تذهب فتعجب من ذلك واستغربه وروي هل تذهبن قال ابن السيرافي عجب هذا الشاعر أو عجب هذا الشاعر من تفل الناس على القوباء ورقيتها لتذهب قال كيف تغلب الريقة القوباء القوباء هل تغلب أن القوباء الريقة القوباء مفعول مقدم والريقة فاعل مؤخر وقال الشمني على معنى أن العربي كان يعتقد أن الريقة تبرئ من القوباء والفليقة ها الداهية والريقة القطعة من الريق طيب اذا الهمزه في القوباء بل القوباء للحاق بالقرناس شيء الأنف الانف يتقدم من الجبل القرناس شبه الأنف يتقدم من الجبل يعني إذا رأيت جبلا ضخما وفي مقدمته هكذا كأنه أنف له إذا نظرت إليه من بعيد يقال له القرناس يقال له القرناس طيب قال إذا هذه الألف فيها للحاق فعند التثنية عند التثنية أنت مخير بين الإبدال واو وبين إبقاء الهمزة قال أمثلة علباء وقباء أصله مع علباي وقوباي بياء زائدة فيهما للإلحاق بقرطاس وقرناس ثم أبدلت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فعند التثنية تقول علباوان وقوباوان على الوجه الراجح ولك أن تقول علباء وقوباء على الوجه المرجوح الموضع الرابع ما كانت فيه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث قال عرفت الهمزة المبدلة من ألف التعنيث قريبا فإذا كانت الهمزة في المفرد كذلك فالحكم أنه يجب إعلال يجب إعلال هذه الهمزة عند التثنية بقلبها واوان فتقول في تثنية حمراء وصحراء حمروان وصحروان تنبه مهم الإعلال في هذا الباب هو قلب الهمزة واوان هو قلب الهمزة ماذا واو سواء سواء انقلبت في المفرد عن واو ككساء ام عن ياء كحياء وعلباء وقوباء ام عن الف كحمراء وصحراء فما هو الإعلال في باب التثنية ما هو الإعلال هو قلب الهمزة ماذا قلب الهمزة واو وما هو التصحيح التصحيح ابقاء الهمزة يبقى الهمزة على حالها إذن انتبه خلاصة الممدود في باب التثنية خلاصة الممدود باختصار إذا كانت الهمزة أصرية ما هو الحكم؟ سلمت وإذا كانت الهمزة مقلبة عن ألف التأنيث عن ألف التانيث مثل حمراء وصحراء ما هو الحكم وجبه قلبها إن لم تكن أصلية ولا مبدلة من ألف التانيث جاز فيها وجهان لكن ما هو الراجح الراجح في المبدلة من أصل الهمز وفي المبدلة من حرف للحق الإبدال واضح إذا انتبهت إلى الأصلية قراء ووضاء تسلم وجهان واحدا ألف التانيث حمراء وصحراء تقلب واوا وجهان واحدا ما عدا هذين يجوز فيه ماذا وجهان لكن فيما كان, مبدل فيما كان مبدلا من, من من أصل التصحيح أولى وفيما كان مدل من حرف الحاق قلب الواو أولى هل يبدال بقلبه ووين أو لا؟ قال جمع الأسماء. قال كما أن العرب في لغتها احتاجت إلى التثنية، وقد عرفناك طرفا من طريقتها فيها، فكذلك تحتاج إلى الجمع. مثلها في ذلك مثل غيرها من لغات الناس. وهنا نعرض جانبا من أسلوبها في الجمع. فعلم أن الجمع أربعة أنواع، وذلك أن المجموعة إما مذكر وإما مؤنث. والجمع إما أن يسلم فيه المفرد. ويسمى جمع التصحيح أو يتكسر ويسمى جمع التكسير، فينتج أربعة أنواع وهي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير للمذكر وجمع التكسير للمؤنث. فنبدأ من الأول أولا جمع التصحيح كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالم؟ قال يجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون، وقد علمت أن الاسم خمسة أنواع. فإن كان صحيحا أو منزلا منزلته لم يزد على ذلك لأنه يقال فيه صحيح مثل زيد أو منزل منزلته صحيح مثل دلو لا يزد على ذلك فتقول زيدون ودلوون إذا سميت به قال أمثلة إذا جمعت زيدا أو شخصا اسمه دلو أو ضبي جمع مذكر سالما لماذا قال إذا جمعت زيدا إذا جمعت زيدا زيد اسم علم أم لا زيد اسم علم فيصح جمعه جمعة صحيح اسم علم لمذكر يصح جمعه جمع ماذا تصحيح لمذكر قال أو شخصا اسمه دلو أو ضبي لماذا قال أو شخصا اسمه دلو أو ضبي طيب نعم لأن دلو هل هي أهل هي علم ام اسم جنس دلو اسم جنس ضبي اسم جنس أسماء الاجناس ما تجمع جمع ذكر سالما وإنما تجمع الأعلام أو الاوصاف الاعلام او الاوصاف. ولهذا قال او شخصا اسمه دلو. يعني هذا الشخص اسمه دلو. والثاني اسمه دلو. الثالث اسمه دلو. نعم. فإذا جمعت شخصا يعني أشخاصا كل واحد منهم اسمه دلو. ماذا تقول في جمعه دلوون. أما دلو الذي هو هذا الذي يستقى به الماء لا يجمع. جمعة تصحيح. لماذا؟ لأن جمع التصحيح لمذكر إما أن يكون علما أو صفة، ودل لا علم ولا صفة لأنه اسم جنس، فنحتاج أن نقول إذا جمعت دلوا علما لمذكر لماذا نحتاج أن نقول علما لمذكر؟ لأنه على بقائه على ما هو عليه اسم جنس لا يجمع، واضح؟ واضح أم لا؟ طيب عندك يا صدام هذا السؤال قلم هل تجمعه فتقول قلمون لا لماذا اسم جنس ليس بماذا لا, لا علم ولا ماذا ولا صفه لكن لو, لو كان عندك خمسة أشخاص كل واحد اسمه قلم اسمه قلم ما اسمك قال اسمي قلم ابن زيد وأنت اسمي قلمة بن عمرو وأنت قلمة بن سعيد وأنت قلمة بن محمد هكذا خمسة فهل يصح أن يجمعوا نعم لأنهم أعلام فماذا تقول قلمون نعم فكذلك دلو شخص اسمه دلو دلو بن من قال دلو بن ابن علي الثاني دلو بن صالح والثالث دلو بن جابر أثلا فتجمعهم على ماذا دلوون اذا إذا كان صحيحا مثل زيد أو منزلا منزلة الصحيح مثل دلو وضبي أعلاما لمذكرين فتجمع ماذا تجمع من دون تغيير تصح يبقى على عليه قال فإنك تقول زيدون ودلوون وضبيون في حال الرفع وزيدين ودلوين وضبيين في حال الجر النصب اذا الصحيح والمنزل ومنزلة الصحيح لا يتغير وإن كان منقوصا القاضي حذفت ياؤه لالتقاء الساكنين وضم ما قبل واوي الرفع للمناسبة وكسر ما قبل الياء فتقول القاضي تجمعه فتقول القاضون الداعي تقول الداعون رفعا والقاضين والداعين جرا ونصبا ما اصل القاضون قال واصل القاضون لماذا جمعت القاضون لانها وصف القاضي وصف والداعي وصف والاوصاف تجمع اوصاف المذكرين تجمع جمع مذكر سالما السابقون المسارعون الصائمون الصادقون المؤمنون اوصاف القاضون الداعون أصل القاضون القاضيون القاضيون حذفت الضمة التي على الياء للثقل فالتقى ساكنان الياء والوه فحذفت الياء القاضيون ثقل من هنا القاضيون الثقل من ضمه على الياء حذفت الضمه فالتقى ساكنا الياء الساكنه مع الواو التي بعدها قال وحرك ما قبل الواو بالضم بالضمه للمناسبه صارت القاضيون صارت القاضيون لما حدث نحذف الياء لالتقاء الساكنين حذفنا الضمه التي على الياء ثم حذفنا الياء لالتقاء الساكنين فتصير القاضون هل الواو يناسبها كسر ما قبلها ام ضم ما قبلها يناسبها ضم ما قبلها فنقول القاضون قال وأما القاضين وأصل القاضين القاضيين القاضيين حذفت الكسرة التي على الياء للثقل فالتقى ساكنان أين الساكنان؟ الياء التي حذفنا الكسرة منها والياء التي بعدها الياء التي هي لام الكلمة التي حذف الكسرة منها والياء التي هي حرف العراب الياء التي بعدها فحذفت الأولى فقيل القاضين وبقيت الكسرة على ما عليه لأن بعدها ياء قال وإن كان مقصورا وإن كان مقصورا جمع المذكر السالم مقصور قال وإن كان مقصورا حذفت ألفه وابقيت الفتحة للدلاله عليها أي على الألف المحذوفه فتقول في جمع موسى علما لماذا قال علما لانها موسى في لغة العرب اسم جنس الذي يقطع به الذي يقطع به يقال موسى استحدى بالموسى الموسى آلة آلة القطع لكن قال علما يعني إذا كان جمع موسى علمن هذا شخص اسمه موسى وذاك اسمه موسى وذاك اسمه موسى, موسى علمن وجمع علا ومصطفى لماذا لم يقل علماً لأن لان علا ومصطفى اوصاف والاوصاف تجمع جمع المذكر السالم قال وجمع علا ومصطفى هذه مقصوره لان اخرها الف لان اخرها الف فهي مقصوره لان اخرها الف اللازمه فتحذف الالف في موسى وفي أعلى وفي مصطفى وتبقي الفتحة وتأتي بالواو والنون في الرفع قال تقول الموسون والأعلون والمصطفون هذا في حال ماذا في حال الرفع في حال الجر والنصب الموسين والأعلين والمصطفين قال الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما هو الشاهد الأعلون حذفة حذفت الألف وبقيت الفتحة دالة عليها وقال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المصطفين أين الألف حذفت والفتحة هذه التي على الفاء دالة على الألف المحذوفة قال وأصر الأعلون الأعلى وون تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتقى ساكنا الألف المقلبة عن الواو التي هي لام الكلمة والواو التي هي حرف العرب فحذفت الألف وبقيت الفتحة للدلالة على الألف المحذوفة الأعلى الألف مقلبة عن واو في الأصل الأول لأنها من على يعلو في الأصل الأول الألف منقلبة عن ماذا عن واو ثم الواو هذه قلبة هاء لأنها رابعة. رابعة ثم هذه الياء تحركت فقول المؤلف أصل الأعلىون الأعلىون هذا باعتبار الأصل الأول أصل الأول وإلى الأصل الثاني أن الواو هذه ستقلب ياء لأنها رابعة ولهذا ترسم على صورة الياء فتصير الأعلى يون الأعلى يون في الأصل الثاني ثم ماذا تحركت الواو ومفتحها قبلها فقلبت ألفا تقلب ألفا تقلب ألفا تصير الأعلى فدهوا ونون بلتقى ساكنا الألف المنقلمة عن الواو هذا باعتبار الأصل الأول قلنا ألف منقلمة عن واو باعتبار الأصل الأول لأنها مرت على أصلين الأصل الأول لأنها من على يعلو ثم لما كانت رابعة قلبت يا الواو قلبت يا مرت معك هذه المسألة في باب هذا في باب الإبدال أن ال ال suppers المقصورة إذا كانت رابعة فصاعدا أنها تكون مقلبة عن ياء والياء هذه تكون مقلبة قد تكون مقلبة عن واو قبلها الحاصل أنه سواء قلنا بالأصل الأول الأعلى واو أم بالأصل الثاني الأعلى يون فالواو أو الياء تحركتها وانفتح ما قبلهما فقلبتها ماذا ألفاً فإذا قلبت ألفا بعدها ألف هذه بعدها واو ساكنة يلتقي ساكنان قال فالتقى ساكنان الألف المقلبة عن الواو التي هي ألام الكلمة والواو التي هي حرف العراب فت الألف وبقيت الفتحة للدلالة على الألف المحذوفة وأصل المصطفين المصطفى وين هذا الأصل الأول لأنه من صفى يصفو مصطفى وين هي أصلها مصطفى يعني هذه الآن مصطفى مصطفى الألف فيه مقالبة في الأصل عن واو وهذه الواو لما كانت رابعا فصاعدا قلبتها صارت المصطفى وين المصطفى وين قلبت الواو ألفا مصطفى قلبة الواو ألفا تحرك ومفتح ما قبلها وبعدها يا ساكنة قال قلبة الواو ألفا مصطفى وين واو قبلها فتحة تقلب ألفا لما مر لأن الواو إذا تحركت ومفتح ما قبلها قلبت ألفا فالتقى ساكنان الألف وبعدها يا ساكنة فحذفت الالف وبقيت الفتحة للدلاله على الالف المحذوفه قال وان كان الاسم المجموع ممدودا ممدودا فحكمه حكم الممدود في التثنية تفصيلا وترجيحا فجدد به عهدا ماذا قلنا في الممدود في التثنية إن كانت الهمزه للاصل اصلا بقيت سلمت صحت وإن كانت الهمزة ألف تانيث ممدودة ها تقلب واول وجها واحدا إذا لم تكن لا أصلية ولا ألف تانيث ممدودة ففيها ماذا وجهان والراجح في المنقلب عن أصل الهمز والراجح في المبدلة من ألف للحق الإبدال كذا كذلك الحكم نفس الحكم مثل ما كنت هناك تقول كيسا تقول هناك في قراء قرآن بالهمز فقط هنا ستقول قراءون بالهمز فقط مثل ما كنت هناك تقول حمروان بالواو فقط لأن الهمزة مقلبه من ألف التأنيث حمروان هنا في جمع المذكر السالم لو سميت أكثر من لو جمعت أكثر من شخص اسمه حمراء شخص اسمه حمراء, حمراء حمراء حمراء حمراء أسماء رجال أعلام فتقول كما قلت حمراء وان في التثنية ستقول هنا حمراء وون بالإبدال واون لأن الهمزة عرف التأنيث الممدوده. إذا كانت ألف الفتانيث الممدد تقلب واوا وجها واحدا كانت أصلية تبقى تسلم تصح تبقى همزة وجها واحدا إذا لم تكن لا هذه ولا هذه ففيها ماذا؟ وجها كساء تقول كساءون وكساوون علباء تقول علباءون وعلباءون وجها كساء علباء حمراء اشترط فيها أن تكون علامة لماذا علامة لمذكرين لماذا علامة لمذكرين لماذا لماذا لأن جمع المذكر السالم لا يجمع إلا إذا كان علما أو صفة لمذكر علما أو صفة لمذكر أما حمراء صفة لمن ما تجمع على جمع المذكر السالم فنقول الحمراء علم لمذكر قال تقول في جمع الضاء وضاءون وفي جمع كساء وعلباء وحمراء أعلاما لمذكرين كساءون أو كساءون علباءون وعلباءون وحمراءون طيب واضح او لا كيف ساكتبها الان ساكتبها من عنده قلم طيب ساكتبها ان شاء الله قال وعيل باوون وعيل باوون حمرا ولماذا قدم كساءون قدم الهمزه لانها هي الارجح وعيل باوون قدم الواو لانها هي الارجح وحمراوون ليس الا وجها واحدا ليست الا وجها واحدا وهو لبدال واو طيب انظر الآن هل علىون طيب. طيب الأعلى مفردها ماذا أعلى الألف هذه هي من على يعلو لها أصلان أصل أول أنها الواو ولما كانت رابعة جاء الأصل الثاني أنها قلبت الواو ماذا يا ان سواء whether you say the first الثاني ستصل second, you نفسها. طيب لما the result والنون؟ it. لا when you come with the Wao and the Noon, the Wao تحركت الواو وفتح قبلها او قلت تحركت الياء وفتح ما قبلها فتقلب ماذا؟ ها؟ تقلب ألفا الواو إذا تحركت وفتح ما قبلها أو الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها ماذا ستقلب؟ ماذا ستقلب؟ قد نسيت ونبدال ألفا فإذا قلبتها ألفا التقى ماذا؟ ساكنا فما الذي سيحذف الأول لأنه وجد ما يدل عليه وهو الفتحة قبله فقيل أعلى قيل ماذا أعلى وفي حالتي الجر والنصب تقول اعلين علين. المصطفى مصطفى الالف هذه هي من صفى يصفو اصلها واو والاصل الثاني يا لان الواو اذا كانت فوق الثالثه قلمتها مصطفى يون او مصطفى مصطفى ون الاصل الاول مصطفى ون الاصل الاول الاصل الثاني لانها فوق الثالثه ستقلب هذه الواو يعني مصطفى ين لو مشينا على الاصل الثاني مصطفى ين ادخل عليها الواو والنون تصير مصطفى يون مصطفى يون تحركت اليا وانقل وانفتح ما قبلها ستقلب ألفا مصطفى ألف هذه بعدها نون، الألف هي هذه اليا التي تحركت وانفتح ما قبلها التقى ساكنا الالف ساكنة والواو بعدها ساكنه حذفت الالف فقيل مصطفون قيل مصطفون اذا شئت اذا شئت عمليه اسهل من هذه هذا الان على باعتبار كلام المحققين من الصرفيين وكذا لكن اذا شئت شيئا اسهل انظر الان أعلى او مصطفى اخره ماذا اخره الف والالف ساكنة او متحركة ساكنة لما يأتي بعدها واو ونون او يا ونون الواو ساكنة فيلتقي ماذا الواو او اليا ساكنة فيلتقي ماذا ساكنا ما الذي سيحذف الأول والفتحة تبقى دليلا على الألف المحذوفه أعلون مصطفى مصطفين مصطفون أين ذهبت إلى الألف حذفة الالتقاء الساكنين هذه الآن هي نفس النتيجة التي يعني لفوا لفوا لفوا حتى وصلوا إلى نفس النقطة هذا الآن لما قال أعلى أصله الواو أو الأصل الثاني لياء قال تحركت الواو والياء وقلبت ألفا هي هذا الألف ألف أو ما هي ألف ألف طيب ثم صارت أعلى هذه أعلى واو نون حذفت الألف لتقع الساكنين لكن في هذه تلك باعتبار النتيجة المباشرة وهذه باعتبار الخطوات الصرفية عند الصرفيين واضح طيب نكتفي بهذا ونكمله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى